مْ يَلون الكتَ كَذَلِكَ قَا الذيينَ لا يَعَّمُونَ مِمثلْ قَِهِمْ كَذَلكَ قَا الذيَ لاَا يََّونَ مِمثلْ قَهِم فَلَّهُ يَحكُ بَنَهُم يَومَ القامَةِ فيِي مَكَُوا فيِي يَاخْتَلِفُون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 يا ربي في, في خرقها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا قايفين اولئك ما كان لهم ان يدخلوها لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله ولله المشرق والمغرب فَ مَا تُوُّ فَثََّ وَجِه اللهَّ فَنَ بَثُ وَلُوفَةَمَّ غَجِهَُّ إِ اللهَّه وَاسِعُ النَّالم إَِّ اللَّه وَاسِع النَّالِيم وَقَاُ التَّخَذَ اللَّهُ, الله وَلَدَ وبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والارض بل ما في السماوات والارض كل له قانتون كل له قانتون بدع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ تَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَقُولُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أصحاب